أهلاً يا بدراع أهلاً يا ست نجلة الراجل الكبير بيقولك حمد الله على سلامتك من زنجبار وبيسأل أخبار الحفلة إيه؟ طب من الراجل الكبير وقوله الحفلة جهزة أول ما يجهز بالمعزيم هو بيبلغك أن المعزيم جاهزين ومستنيين ادعاوة الطبع قله يطبع وقوله كمان أن الطرطة عالية قوي سابعة دوار ما يقلوش دور واحد والغالي يا أبو دراع تمنوا فيه <تصفيق> طب ده وجوز أختك اللازق الله يكرم أصلك يا مدام طب مين الراجل التاني اللي انت مجرجر ووراك ده يا حسين ده عم غباشي جاري اللي كلمت وانا في السفارة من زنجبار وهو الوحيد اللي يعرف مكان نجلاء ماضي فعلا؟ انت عارف مكان نجلاء يا عم ماشي وباشا مدام وماشي ده تشتريه من الوكالة انا بقى هقولك ازاي عرف مكانها اسمعني كويس يا عم غباشي تطلع بالعربية الكهنه بتاعتك وتسأل على الطيارة اللي جاية من سنجبار ايوه المفروض هتوصل عندك بعد اربع ساعات هتوصل فين؟ هتوصل فين ايه؟ اكيد هتوصل المطار مالها توصل فوق صوت عبطكم معلش يا حسين يا ابني انا احب الدقه عاوزك تركز في الركاب اللي نازلين من الطياره هتلاقي واحده شعرها ضربه احمر فخضر وعديها عسلي ومفروده عليها مفروده ازاي يعني حسين يا عم الله ليسيئك مش عينيها اللي مفروده هي قوامها يعني هي اللي مفروده اه طب قول من بالاخر كده الله ينور عليك ركز انت في دقيقه ومنظم لا المهم اول ما تشوفها اروح اخدها بالحضن واقول لها انت انا بالطرف حسين اوه هتحمل كده احسن تضيع كل حاجه بالله عليك حسين عاوزك تراقبها من اول ما تخرج من المطار لغايه المكان اللي هي رايحه فيه طب ليه يا حسين الست دي نصبت عليا في حاجه كبيره أوي يا عم غباشي ومفيش غيرك اللي ممكن أفق فيه أوعى تقول اشترت منك هوقوه الرواية الأخرانية بتاعتك وأكلت عليك الفلوس حاجة أكبر يا عم غباش المهم أوعى تزوّغ منك عيب عيب يا حسين اعتبر الرواية رجعت لك تهد برافو يا حسين فكرة جوهنمية وعرفت مكانها فعلا يا عم غباشي طب انا مدامك سكسونيا سكسونيا ايه عم غباشي انا اسمي سونيا <تصفيق> بيضحك معاك يا مدام سونيا كمل كمل كمل يا عم غباشي كان يوم صعب قوي قوي يا مدام كلفنا اكتر من سبعين جنيه بنزين ادي ألف جنيه عشور وغيرت زيت في السكه ب جنيه اللي انت عايزه هتاخده والموتور فوت وعملت له عمره ب جنيه اطلع بره اطلع بره يا عم غباشي اطلع بره بلاش نظام التسول بتاعك ده يا اخي احكي لمدام سونيا ايه اللي حصل وهي هتظبطك خلاص خلي الامر علي اول ما خرجت الموزه من المطار ركبت عربيه لابوزين اخدت نمره العربيه طبعا طبعا وهي دي تفوتني دي حتى نمره ما تتنسيش لان حروفها وارقامها مميزه عشرين طه زيد طز يعني بيسوقها واحد لابس بدله كحلي زي بدله الزباط كده بزراير تهيق ليه عن اخوها أخوها ايه يا عم غباشي ده السواق ما تفضحناش المهم طلعت عالكبري طلعت وراها داخلت عالدقري الدوارت وراها نزلت عالمحور اتمحورت وراها عدت مزلقان كبير اتمزلقت وراها ماذا تمام كده لحد ما وصلت عالدفلة كبيرة مخجورة دخلت الفيلة دخلت وراه هدخل فهنا مدام؟ دول موقفين على الفيلة أربع رجالة كل واحد منهم شبه كويتش العربية النقل تمام يا عم غباشي يبقى صولجان هناك صولجان ايه؟ ما ما ما ما تاخدش بالك يا عم غباشي ما تاخدش بالك يبقى احنا لازم نقتحم الفيلة الموضوع مش سهل يا سونيا ده بيقولك رجالتها عاملين زي كويتشات العربية النقل احنا الرجاله اللي معانا عاملين زي الكوتشات اللي بتتباع في محلات الجزم القديمه والحل إيه يا حسين؟ لازم لازم تكون خطة محكمة هو رجل التاني اللي كان معك راح فين؟ أبو نسب تسغنيش بالك أنا وصيت الرجالة يفسحوا في المكان فسحه من القلب ويحبها <تصفيق> بابا زعيم عصابة برعاية اتصالات إيه اللي بتقوله ده يا حسين ابو المجد دبوس. بابا؟ بابا أنا زعيم عصابة؟ شوات صوتك الناس اللي حوالينا في الكافيه كلهم هيسمحونا؟ المعلومات دي توب سيكرت مفيش حد يعرفها في الوزارة كلها غيري أنا وحسن بيه عمك؟ ونصر بيه المسؤولة عن العملية وطار بيه المساعد يعني عشرين وخمسة وعشرين واحد بس بتوع العملية اللي عارفين الموضوع ده كدبي عصاب. وبعدين مفيش اي دليل يثبت كلامك طب وصورة باباكي الموجودة في جواز السفر دي مش صورة بابا ده واحد يشبه له وبعدين بابا من غير الشنب ده لكن الرجل اللي في الصورة دي بشنب وده شعره ابيض بابا شعره بني ممكن جدا يكون الشنب ده تركيب يا دكتور والشعر ده مسبوخ بسبغة مركزة واحتمال كبير جدا انه يكون يكون ايه؟ يكون باروكا مأجرها ما من اي محل كوفير وخصوصا لانهم ع والفلوس مش هتفرق معاهم حتى لو اجروا الباروكه شهر مش اسبوع كل ده كلام مش منطقي انا بابا مؤلف روايات بوليسيه يعني بيحارب الجريمه وبيقف ضد الفساد ما تنسيش ان اغلب الافلام البوليسيه بيطلع الزعيم هو اطيب واحد في الفيلم وياما تحت السيدواهي وبعدين في دليل اكبر الطفل اللي كان عند نجاتي جوز عمتك وطلع مخطوف اكيد بابا ما كانش يعرف رانيا لو بتحاول تدافعي عن بابا عشان تحسني صورته قدامي احسن افك منك يعني او عنك وكده على فكرة. أنا عمري عمري ما محسينك حتى لو عمي حسين طلع زعيم عصابة يعني ايه يا عصام؟ يعني انا بوعدك اني عمل المستحيل عشان ننقذ والدك وطلعه من القضية دي حتى لو رسي امر اني اخلع بدلة الزابت اللي انا لابسها والبس روب الحمام الحم... الحمام المحاماة حمام ايه؟ عشان دفع عنه اتأكيد اني مش هتردد لحظة واحدة اني عمل كده برضو مش قادر صدق يا عصام بقى بابا زعيم عصابة شافكي أيوة يا حسن. ملاحظ إن ماما مش بتقعد معاكي كتير. ده إن ماما مشغولة دايماً. عندها بيزنس كبير قوي. إيه البيزنس ده بقى اللي ممكن يخليها تسافر لحد زين جبار. أنا مش عارفة. أنا مش بحاول أدخل في أي حاجة تخص حياة مامي. هي كمان عودتني بقى مستقلة بذاتي وما تدخلش في حياتي. لكن دي مانتك؟ أيوة يا حسن. بس مش عشان هي يا مامتي أخنقها بقى الأسئلة بتاعتي. زي ما انت كده يا أستاذ بتعمل دلوقتي. شفكي أنا في حاجة عاوز أتعرفلك فيها. خير يا حسن في إيه؟ أنا أنا في مشاعر جوهر. من ناحيةك yeah. انا مش مستدقه اخيرا قلتها يا حسن. شافكي انت اكيد عارف ان في فرق كبير بينك انتو بس اغنية كاس. تعاكم فلوس بتشبرقوا بيها انا ظابط اهم بنت في النهاية ليا مرتب بقبضه كل اخر شهر يعني موظف يعني محروم من الشبرقة يعني لو قبلت تتجوزيني. هتبقي حكمتي على نفسك بعدم الشبرقة حتى اخر العمر ولو فاكرا اني ممكن اقبل ان ما بتكتشبرق علي عشان معها فلوس دي ايه انا وماما ما بنفكرش بطريقة دي خالص يا حسن ماما يهمها ان واحد يقدر بنتها ويحميها طبعا هو ده اللي ماماك واحد يقدر يحميها ومفيش احسن من ضابط شرطه واضح انها بتساء على كبير يا ترى شافك انت معاهم في عصابه واخداني كوبري عشان احميكم زي عبد العال في مسرحيه 63 ولا فعلا مصدومة ما اعرفش ماما بتعمل ايه خليف عاشور الخواجه هيشرح خطه الهجوم على الجده المهجوره اللي فيها الهدف ركزوا بقى معاه مفهوم؟, مفهوم مفهوم يا براهيم اسمعي يا بقره انت وهو الخطه اللي هقولها صعبه فتحوا دماغكم لان الغلطه بفوره مفهوم مفهوم, مفهوم, مفهوم يا خواجه يبقى بسم الله الرحمن الرحيم استعانه على شقه بالله